اين تعيش يا صالح؟ اعيش في قنية رائع تحدث عن قنية من فضلك طبعا قنية مدينة كبيرة وفيها الاماكن التاريخية والسياحية